بسم الله الرحمن الرحيم بناوى اخوى بخشن مهربان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير همو حمد سباز بخوايا كهرتي لآسمان كانو زويدا يتنههي أوا ولو الدنيا ستائش هربو اوا و او دروس كاري يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور خواد زانه تي داتي بناو زويداو تي لدر داتيو تي آسمانو وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلاء ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وَلَا من ذلك ولا برو إلا في كتاب مبين. بباوران وتيان روجي دويمان بسرد نايت أي محمد صلى الله عليه وسلم. بليوانيا سوين ببروار او أو قيام تتان بودي خوازناي همو بنهانكانا لخوا جمنابي قرصاي جرديليج لأسما نكانو زويدا. وبتسوكتروا تلو غورتر لونية إلا لكتبه چي آشكرا ورون دايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم بو أوي پاداشتي أواني باور يان هين أو كرد أوي كردو بداتاوا بۆ ئەوانەیە لێبوردن و پاداشت تو ڕۆزیەکی چی تاک سەعاو فی ئیاتنا معاجزین ئولئکە لەهم عذاب من رگزن ئلیم وە کەسانێك کە هەوڵ دەدەن باوەڕ بە با نیشانەکانی ئێمە نەکرێ وادەزانن لە دەستمان دەردەچن وانیە سزای زۆر خراپ و وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اواني زانياري ام پیدراوا دزانن اويل پروردگارت وبوت تنها او راستا ورنموني خلق <تصفيق> دکات بوريگاي خواي زالي ستایش کرواوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُذِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٌ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَأَوَانِي بِبَاوَرْبٌ دَيَانَاتٍ آيَةٌ فِي يَوْمِكَ التَّنْشَاءُ بَدِينٍ كَهَوَالٍ تَمْيَدُ دَتْ كَتَيْمُرْدُنُ وَتَوَابِيرُ زِينٌ براستي اي ودروس دكرينه ودروس کرنه شي تازا افترا على الله كذبا ان به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد آية پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدمخوا ودرو دكات يا شيطا نخيروانيا بَلْ كُوَّنَاهُ بَأَوَانِي بَهِاوَرًا بَدْوَارُوش لَنَأْسَ زَوْجُ مَرَايِكِ دُول أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعْ عَلَيْهِمْ قِصَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لا لكل عبد منيب داي ا يا سرنز نادن بو اويله بردمو پشتيانه ويا لاسمانو زويدا اگر بمانو دايان بين بناخي زويدا يا داي خين خوار بسرياندا سن پارچيگ لاسمان براستي لودا بلگو پندها يا بو هر بندي شرو لخوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ سوين بخوا براستيل الان خوما نو بحريتشي قورما بداود بخشيبو ايتيا كانوا بالندكان لقل داود ذكروا تسبیح بلينوا واحسن ما بنرم كردبو ان املسابغات وقدر في السرد ومن صالح اني بما تعملون بصير فرمان من بكرد كفوشا دا داپوشري هموله شيله درزبكا ولتنيني القكان وك بَرَاصْتِي مِنْ بَوَيْكَ دَيْكَ كَانَ بِيْنَام وَأَنِسْ أُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُضُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَبَوْ سُلَيْمَانَ بَا مَنْ رَامْهِنَا بَا آنِيان تاني وَرَوْءٍ بَا رَيْقَي مَنْ جِي دَبْرِي وَلَنِي وَرَوَانْ تَا اَوَالَنِيشْ مَنْ جِي رَيْقَي دَبْرِي وَمِسْ مَنْ بَوْتُوَانْدَوَا لەبەردەستیا کاریان دەکرد بە پر وردگاریو اگر هر کام لوان لفرمانی ایم الابدا سزای ئاگری هالگراوی پێدەچێژین چیجین له ما یشاء من محارب و تماثیل وجفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور سليمان هرچی بوستا ابوهان دروزد کرد لپرزدگاو پی کرو چندین قاپی نانخواردن وک حوزی گورو چندین قازانو منزلی دامزراو ندا زولان لبرگوریان ای آل داود شکران بجيری خواب بَلَامْ كَمِ اَيْلَ بَنْ دَكَانِمْ فاز سُفَازْ قُزَارِنْ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ دل عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سأته فَلَمَّا خَرَّتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ إن زاكات سليمان ما انمراند هيتش تيگ مردنی سليمانی نشان ندان بازگا لخورو مورياني زوی کدر دستاكي سليمانی اندخوارد کسليمان خويد ابو بسارید إن زاكات سليمان كود لو سزار لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان نعين يمين وشمال قولوا من الرزق ربكم واشكروا له بلده طيبة ورب غفور سوێند بەخوا بەڕاستی بۆ خەلکی سەبە لەو شوێنەی ژیانیاندا نیشانەیەك نشانه دەسەڵاتی خوا هەبوو دوو باخات لای راست و لای چەپی شوێنەکەیانەوە هەبوو پێیان وترا لە ڕۆزی پەروەردگارتان بخۆن و سوپاسی ئەو بکەن وڵاتێکی پاك و خۆش و پەروەردگارێکی لێوبردەیان هەیە فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل اینزا رویان ورجیرا بو هوی و لافاوی ویران کار من بو نردن خاتی چاچی برو بومدار اوان من گوری با دو باخاتی خراپی خاون بری چی تفتو طالو در گز و کمیل داری نبگ ذالک جزینا بما کفرو و هل نجازی الكفور أَبَوْذُ زَوَارَةَ طَوْلَ مَعْلِيَةٍ سَنْدَنَ بَهْوِيْنَاسُ فَاسِيَانَوَ وَآيَةَ ذِكَالَوَانِي زَوَرْ سَبْلَنَ طَوْلَ لَتْيَ أَسْنِينَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَانِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَانًا ظَاهِرَةً وَقَدْ دَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيَوْفِهَا لَيَالِيَ وأياما آمِنِينَ و لنیوان ڕێگەی ئەوان و ئەو او پی تو برکت من تیخست بون لشام سازانده بو من چند شاروچکو دیهاتی نزیگ و دیار و ڕێگەی نزیکمان من با روشتن لنیوان او دیهاتان دادانا بو ویت من پیان چند شو روش با ریگان دابرون با آرامی و بیترس فقالو ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمون فسهم فجعلناهم أحاديث وملزقناهم كل ملزق في ذلك لآية لكل صبار شكور كتير <تصفيق> خالتشي وتيان ما ما ويريجي سفر استميان لخويا كرد مش بداستانی داستانی نو خلق دادی جر نوا پرشو بلاو ما کردن بولاتان دا بو پری پرشو بلاو کردن بر لو بسرهات دا تن نشانهای بو همو زور خوگری شکران بجر ولقد صدق علیهم ابیلیس ظننه فتبعوه ایلا فرقم من المؤمنين سوین بخوا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 و شیطان هیز د صلاتی بسر ایمان داران دانبو ئەوەی اوی چێ چه باوری بروژ دوایی هیو چه لوان در باری دواروژ لگمان دایا و پر وردگارد ای محمد صلی الله علیه و سلم بسر هموش تیگ داتاو دعو قلدعو الذین زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرق وما له منهم من ظهير أي محمد صلى الله عليه وسلم بليها واربك اللواني كبيت جال الأخوة ببرستراوتان دزانين بقدر هرورديلة شأن بدصن يا نلا أسمان كانوا نلا زويدا وأو برس تراوانها وبشيخوان بون لدرس كردني أسمان كانوا زويدا وهيت يجلوان يارمتي دريخوان بون. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير واتكاكردن لا إخواسو دينيا مغربوكسي خوار ريق يبداد حتى كاتترسو بيم لدلي تكاكران لا دبره بهوي ريق بيداني شفاعت بيكتردلين پروردگار تا تبریاری کی فرمو ظلین و تراست کی فرمو کریگدانه بدکار کردن و تنهاخواب رز و بلندوگوریه. قل من یرزق من السماوات والأرض قل الله و اِنَّا أَوْ إياكم لعلى لَعَلَاهُدًا أَوْ فِي ضلال مُبِينٍ بڵێ چێ ڕۆزیتان دەدات لە ئاسمانەکان و زەویدا بڵێ خوا ڕۆزیمان دەدات بێگومان ئێمە یا ئێوە یەکێکمان لەسەر ڕێنمونین یا لە گومڕاهیەکی ئاشكراداین قول لا توسئەلون عەنما ئجڕەمنا ولا نسئەل عەما تعمەلون بڵێ پرسیارتان لێناکرێت لە تاوانێك کە ئێمە کردومانە مش پرسيار مالي نا كري لوي اي قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم بل پروردگار من اي و کو دكاتو لپاشان بريارد دال نيوان ماندا بهق راستي وهر او دادوري قُلْ أَغُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بلي آديني شانمدن أو هاو بشاني بردبوتانا ريزي خواوا بلِي وانية بل كزاتي خوايا ظالي كار درستا وما ك إلَّا كَافَّةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِمَّا تُومَ النَّارَ وَمَجَرَ بَوْهَا مُؤَادِمِي بَمْجْدَدَرُ تَرْسِينَرْ آدمي أَمْزَرْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُم صَادِقِينَ وَدَلَيْنَ أَمْ بَلَيْنِ رُوشِدْ وَا يَكَيْدِ اَغَرْ اَوَى رَازْقُونَ قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ بلَيْنِ اَوَى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 يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ استُضْعِفُوا لِلَّذِينَ استَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَأَوَانَي بِي بَعْوَرْ بُون وَتْيَانِ إِمَ هَرْجِيزْ بَعْوَرْ نَاهَنِينَ بَمْ قُرْآنَو بَوْ كِتَبَانَشْ پیشْ أَمْ قُرْآنَ هاتون راد جیرین لبردم دادگای پروردگار قسە و تاوان ئاراستەی یک دەکەن. لاواز و جیر کراوان دلین بوانې خویم به گور دزانی لد صلات دارکان اگر ایو نه بونایا به بوین قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين اواني خواهم بقور دادنا دلين بواني جردستو لاواز كرابون آية ايما برقريما كردن لرين موني خوتان تاوان وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَرْدَسْتَوْت سَوْسَاكَانْدَلِن بَوَانَيْ خَوْبَ زِلْزَان بُون نَخِيرْوَانِيَ بَلْكُو پِيلَانِي أ وَبَشَوْ که فرمان تن پیدا دان که بخوا و ونوها و بشانی بوده ابنین همویان پشیمانی دشار نوا که کس زاید و زغد و زندر توکمان کرد گردنی به باوران آیت اللهان لی اسند ریت زغال ویدهان کرد. قال مترفها إن بما أرسلتم به كافون. ولا هتشارك دا بيا غمبري ترسينر ما نناردوه. مقر خال الناس نعمتكاني ودولة من دكاني وتويانا براستي إما باورمانيا بوآيني إيو دراون. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَوَتْيَانْ اَيْمَ سَعْمَانُ مِنْ دَالْ مَنْزُورْتِرِلَ اَيْوَا وَاَيْمَ قَدْ قل إن ربي يبسو طر الزق لمن يشاء ويقود ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى براستي فرورد قارم روزي فراوان دكاتو ديجريتو بهر كسيبيه بقام زور نازانن. وما أموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ذلفا الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم ضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون و سامان و منداڵتان شتێک نین لای ئێمە پلە و پایەتان نزیک بکەنەوە، مەگەر ئەوەی باوەڕی هێنابێ و کردەوەی چاچی کردبێ، بۆ ئەوانە پادااشتی دوو بەرامبەر هەیە بە هۆی ئەو چاکانەی کە کردویانە، یعنی. ئەوان لە کۆشکە بەرزەکانی بەهشدا لە ئاسایشدان. والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون واواني هول يفصل كردوي نشانكان امددن وادزان لدستمان دردتسن وانيه اوانه لسزاي دوزغ د اما قل ان ربي يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بل رازی هر کام لبندکانی بیای فراوان یا کمی دکادبوي و و هر شتیک ببخشن، او اخوات جای پر دکات و او اخوات ساکت رینی رازی درانه. وعما يحصرهم جمعان، ثم يقول للملائكة اهؤلاء اه إياكم كانوا يعبدون و روج خواه موی انکو دکاتا بە فریشتەکان دەفەرمێ ئایا ئەوانە لە اوانا ئێوەیان دەپەرست اندپرست قالوا سبحانک انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکتر بهم مؤمنون فرشتکان دلین پاکو بیگردی بۆ تۆ، تنهات قوري امي نکوان بلكو اوان زنوكي اند پرست زربيان باوريان بوان هبو بل يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذین ظلمو ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اینجا امرو ناتوانن هیت سودو زیانگ بی اکتری بگینن و بستمکاران دلین سزای آگری دوزاق بچجن اوی ایو باورتان پینبو و اذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم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 وقال الذين كفوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سح مبين كاتب خويندريتو بسريان داني شانرونا كاني ضلين دلين في الله عليه وسلم هي سنيا زجل بيابك دايب برجري تامبكات لوي كباو پرست ودلين ام قرآن اشتیق نیا بیتزگل دروی چی هل بسترابی خواوا و بی باوران براستی با قرآن یان داود کبو هاتبو اما تنهاد زادوی چی آشکر وما آتيناهم من کتب يدرسونها وما آرسلنا إليهم قبلك من پێشتر چن کتیب ای کە بیان خوێننەوە کبیان خوین نوا و بو ما بون آردبون پیشتو هیت پیغمبریشی ترسینر وکذبا الَّذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر وکسانی پیش قرائشی باور بە به پیغمبران یان نهینا قریش ئەوەی تبونه دای چی اوی بوان ماندا دابو اوان من نهینا انځه چون بو توله سندنی املوان قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد بل من تنيابة يكشد آموشغارتان دكم كدودو يكيقل برخواهل سن تاشاً بير بكانوا هاو راكتان صلى الله عليه وسلم شيدنيا النبي صلى الله عليه وسلم تنهاتر سينا ربو ايوه لبشهاتني سيزاي سختي قيامت قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيل بل هر كريو فاداشتكم لدعوات كردون او بوختان هاداشتي منتنها تنهال خوايا وخوابا سرها مشتاق داعا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب بلعب براستي فرور دقارم بتندي حق داد دا بسر بطال دا خوازانا بنهيني وكان. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أي محمد صلى الله عليه وسلم بل راست هاتوا بطالنا ما درزنا بيتوا دوبارنا غريتوا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب بلى أجر من جم او أو زيان كيت تنياب و خومة وجر رين بم أو بهوي ام قرآن وي كبر ورديكارم بونار دوم براستي خوابي سر و نزيكا. ولو تغائذ فزع فلا فوت وأخذ من مكان قريب. أي محمد صلى الله عليه وسلم اگر دبيني كاتب باوران زور دترسن. این جا به هد ضری رزگربونی آن نیا ولشونه که نزیک دو زخ و دبریم بناوی. و قالوا آمن نابه و آناله متناوش می مکانی بعید. لو کات دادالن باور, هنابو باور وقد كفروا به من هنابو قرآنه تن باوریان دصد که ولشونه کی دوره و. و قد کفرو قبل وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّا كَانَ بَعِيدٌ كَبَرَاسِتِ أَوَانَ لَدُنِيَادَ بِبَعَوْرَبُنْبَيٍّ وَبَنَزَانِقْسَانَ لَبَنْهَانِ يَكَانَ ذَكَرٌ لَشَوَانِ يَجِدُورَ وَكَدُنِيَادَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُوِعَ لَبِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ إنهم كانوا في شك مريب بربز دخريتانيوان اوانو اوي آرزويداكن كبرواهينانو توبه کردنا هر وكوبهاو شوكانيان كرا لپیش اماندا براستي اوان لقمانيشي دودل کردان